وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية ظاهرة جلية واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة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 سبحان الله لم اشعر في اي لقاء من لقاءاتنا بازدحام شديد في الموضوعات التي علي ان اتناولها كما اشعر الليلة وفي نفس الوقت وعدت الإخوة الكرام ان اتناول اليوم موضوع المعاني الكاملة وراء ظواهر مناسك الحج وأن أتناول هذه الأسرار والخفايا والمعاني الداخلية الكامنة في دواخل هذه المناسك ولا أستطيع أن أؤجل ذلك لأن الناس سيبدأون في السفر إلى الأراضي المقدسة سيبدأون في السفر لأداء مناسك الحج والعمر أسأل الله ليتقبل منها ومنهم جميعا يا رب العالمين وفي نفس الوقت الحقيقة الأحداث والوقائع والأمور الهامة التي يتعين أو يحين على أقل تقدير أن نتكلم عنها كثيرا جدا ولكنني مضطر أن أستميحكم عذرا وأن تلتمسوا لي العذر في أن أجل التعليقات كلها بقدر المستطاع إلى اللقاء القادم حتى وإن ظهرت بيته او قديمة او فات اوانها ولكنني في حقيقة الامر يعز علي كثيرا ان يسافر اخواني الكرام حجاج بيت الله الحرام وفد الله الحجيج وفد الله أن يسافر وفد الله دون أن أكون قد تجاوبت مع سفرهم ومع شعائرهم ومع مناسكهم بحديث عن شعائر الحج المباركة وأن يعرف أسرارها وأغوارها ولكني أكتفي فقط في عجالة سريعة جدا في بداية هذا اللقاء بأن أقول لكم أيها الإخوة إنما يقع بالمسلمين من شدائد بالغة ومن محن مستحكمة هي سنة الله عز وجل لأمة تخرج مما كانت فيه من هجر الدين وتركه والبعد عنه إلى ما صارت إن شاء الله إليه صارت بالفعل إليه بإذن الله عز وجل من تمسك بالدين وحب له واختيار منهجه ليكون منهجا لحياتهم أمر طبيعي أن يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أي ولما يعلمكم الله لما يريكم الله عز وجل فإن علم الله لا يحتاج إلى هذا ولكن الله يريد لعلمه أن يكون معروضا أمام الخلق أن يعلمكم الله بالذين جاهدوا وبالذين صبروا ويعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حتى تتبين وتخرج الفئة المستأهلة للنصر من ركام ترك دين الله عز وجل لذلك طريقنا هنا وهناك وهناك وبعيدا وقريبا وفي كل مكان هو طريق الصبر وطريق الجهاد وطريق المواصلة وطريق الاحتمال والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر ثلاث سنين من يقول في مدة قصيرة 23 سنة يحاصر رسول الله الذي ستقوم على كتفي دعوته عقيدة الإسلام إلى يوم القيامة يعني قرون طويلة احنا اليوم مر 1400 سنة وشوية 1400, 1400 عام بل 1439 سنة لانه منذ بدأت الدعوة من يقول ان دعوة مدتها 23 سنة فقط يأخذ منها ثلاث سنوات ثلاث سنين كاملة رسول الله نبي الله محاصر محصور محبوس في شعب لا يجد ما يأكله ولكن الصبر والتجلد والاحتمال والدأب ومواصلة الجهد اذا فرغت فانصب ليس هناك قعود طريقنا أيها الإخوة ليس طريق البكاء فإنه, من ال... فإنه أمر طبيعي أن يعتدي علينا أعداؤنا وأن يصب علينا أهل الشرك والكفران جام خططهم ولكن الطبيعية لأهل الإيمان أيضا أن يكونوا على هدى من الله وأن يكونوا على مواصلة وعلى عهد مع الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وإنما طريقنا هو طريق المواصلة مواصلة الصبر مواصلة الجهاد مواصلة العمل مواصلة الدعوة مواصلة التزكية مواصلة تكوين ال ال الكتلة التي ينصر الله عز وجل بها هذا الدين يؤلم القلوب ما ينزل بالأمة يؤلم القلوب ما يحل بإخواننا وحبات قلوبنا ونشعر بخيانة الخائنين وبانحراف المنحرفين ولكن الكلمة التي لا بد أن نخاطب بها أنفسنا أن هذا كله طبيعي ممن يعادي دعوة الإسلام وأن الطبيعي من جند الإسلام أن يواصلوا والا يقعدوا من أجل شيء بسيط يعني فتنوا به فتنوا به فتن يعني أذوا واختبروا وطهدوا ووجهت إليهم السهام والإيذاء من أجل إذاء بسيط تترك دعوة الله من أجل شيء يحل بالأبدان أو بالظروف يترك دين الله يا سبحان الله ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على حالة محددة بطعامها وشرابها ونومها واستقرارها فإن أصابه خير اطمأن به واستمر وإن أصابته فتنة اختبار إن قالب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لا والله ذلك هو الخسران المبين لأن الذي يرضى أن يكون اذى يقع به هو الثمن ليترك دين الله الله عز وجل يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها اتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لرفعناه بها يا أمة الإسلام ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث نهما إلى الدنيا وإلى الفتن وإلى الغرائز وإلى الشهوات يلهث وإن تتركه لا تحمل عليه تجري وراء تجري وراءه تتبعه تلقي عليه الأحجار تتابعه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث لأنه في كل حال عبد من عباد الدنيا عبد من عباد الشهوات عبد من عباد الغريزة عبد من عباد الفتنة نريد عبدا من عباد الله يقول اللهم إن عافيتك أوسع لي ولكنني اسال الله الثبات على الأمر مهما تبدلت الأحوال ومهما تغيرت لقد جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذب تعذيبا شديدا كان يعذب تعذيبا شديدا جدا وكان الكفار يعني يصبون عليه جمع العذاب لدرجة أنهم كانوا يوقدون الفحم فيصير جمرا متقدا عمل زي ما يكون منور من شد مش زي هو متقد فعلا متقد فعلا ويضعون ظهره على سطح على صفيحة على صفحة عليه هذا الفحم المتقد فما يسمعون لهذا الفحم إلا صوت الطشيش الطش عندما يرون شحم الظهر ينزل على هذا الجمر فيطفئه فما ينطفئ الجمر إلا من وادك ظهره يعني من الشحم الذي يسيره من العذاب وهذا الرجل لما استطاع أن يفلت لحظة من العذاب ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قدميه ويقول له ألا ترى ما ينزل بنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعني إن عندك من الأعذار وإن عندك وإن عندك, وإن عندك وإنما ذكره بهذه الموازنة من أجل إيذاء من أجل تعب من أجل مكابدة يترك دين الله أو تترك عقيدة الإسلام أو يترك مسير الدين بأكمله من أجل تعب في ليلة أو شيء من هذا القبيل قال له لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه هكذا، على مفرق الرأس هكذا حتى يقع على الأرض نصفين، ويمشط ما دون عظمه، العظم يمشط ما دون عظمه من لحم وعصب بأمشاط الحديد تعذيبا له حتى يرتد. فما يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون يقول النبي لخباب يقول له وهو بهذه الحال ولكنكم قوم تستعجلون أيها الإخوة إن الله بالغ أمره إن الله ناصر عبده إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد إن الله نصر الله عز وجل آت لا محال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولكن النبي يقول ولكنكم قوم تستعجلون ألا فاصبروا الصباح الجميل إن رسول الله أحب إن رسول الله كان ولا يزال هو أحب مخلوق إلى الله عز وجل ومع ذلك فإن الله تعالى لما قال له إن إنك بعيوننا بأعيننا يا محمد يا رسول الله قال له واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا يعني أنت بعين الله أنت بعين الله ولكن هذا لا يمنع من أن تصبر فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عليه وهو ساجد دواخل البهائم دواخل البهائم التي تخرج من أمعائها يدلق عليه وهو ساجد في الصلاة إذاء وسخرية ويشتم ويضرب ويجوع و و وتمنع عنه ويمنع عنه كل شيء ويأكل ورق الشجر ويهجر من بيته بل وتطلق بناته بنات بنتان كانت متزوجتين من رجلين من الكافرين من ومن أبناء عمه ولاد عمه ولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قالوا اشغلوا محمدا بشأنه انتم كفيتموه بناته سترت البنات ستر البنات لا طلقوهم خليا شغل ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب فلا يترك دين الله ولا رسالة الله ولا عقيدة الإسلام دينك دينك لحمك دمك الدين هو اللحم والدم ألا إن رحل الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فكونوا مع القرآن دين يجري في العروق إياكم أن تروا أو أن تظنوا أنما ما ينزل بالمسلمين عذر بلال بن رباح عذب وأوذي ما عذب وما أوذي حتى عجز عن النطق حتى عجزت حنجرته عن أن تخرج الصوت حتى نفذت طاقته عن أن تتكلم فهل رأى في ذلك عذرا أن يترك الإسلام إنه كل ما رأاه عذر أن ينتقل إعلان التوحيد من حجرته إلى إصبعه فقط لم يستطع أن ينطق صوت حنجرته ما عادت تخرج صوتا فكل الذي فعله أنه بدل أن كان يقول أحد أحد أشار بإصبعه وهو واهل القوة ليدل ليشير إلى التوحيد بإصبع بعد أن حجز بعد أن عجز الصوت وعجزت الحنجرة يا أمة الإسلام أفيقي يا أمة الإسلام طريقنا لا يحتمل أن نخون الله ورسوله والله يقول في سورة الأنفال ولا تخون لا تخون الله ورسوله وتخون الرسول وتخون وانتم تعلمون أسأل الله عز وجل رحمة ورأفة وسكينة بإخواننا أسأل الله عز وجل يا ذا الجلال والإكرام أن ينزل عليهم سكينة وأن يفرغ عليهم صبرا أسأل الله أن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه أسأل الله عز وجل أن يكون بهم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أسأل الله عز وجل لهم أن يثبتهم على الحق وعلى الهدى ولكني اقول لهم اياكم ان تروا من دمعاتنا ومن انفطار قلوبنا وقلوبكم لما يقع عذرا لترك هذه العقيدة فهي عقيدة الإسلام وغدا نلقى الله عز وجل بيض الوجوه أنقياء الصدور إن شاء الله قولوا إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله فتهلل وجهه وقال أبشروا أبشروا أبشروا, أبشروا فإن الله بعثني بهذه الكلمة ووعدني الجنه لمن قالها فابشروا واملوا خيرا أبشر واملوا خيرا لما جاء الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته من الجزع ومن الالم لأنها ستفارق قالت يا ابتاه يا للكرب سافارق ابي فرد عليها ردا لو تفقهه أمة الإسلام قال يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب على أبيك بعد اليوم إننا والله نرقب لقاء الله ويوم هذا اللقاء لذلك نحتمل إن شاء الله وعافيتك يا ذا الجلال والإكرام أوسع لنا اللهم فرج عنا كروبنا وفرج عنا ما نحن فيه وأبدلنا يا ذا الجلال والإكرام بعصر أبدلنا بحال حال رغد في إيماننا حال رغد في إيماننا تذل فيه المعصية وتعز فيه الطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين أيها الأحبة أخذت من الوقت ولقد ضاق أصلا وقت اللقاء يعني اليوم فوجئت بأنه اه اه اختصر يعني لم يعد فعلى كل حال إن ونحن إنما أعود بكم أيها الأحبة إلى موضوع لقائنا الليلة الذي وعدت به في الأسبوع الماضي وهو الذي يتعلق بمعاني او بالمعاني الكامنة وراء مناسك الحج وظواهرها فاقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة فريضة الحج كثير جدا من الناس ذهب اليها وهو خالي من المعاني الإيمانية مفرغ مفرغ من المعاني الإيمانية مفرغ من الطاقة الإيمانية رايح كده يؤدي مناسك بيده ورجله وعينه ورأسه إنما لا يفهم معناه فتصوروا كانت النتيجة أن عددا كبيرا من هؤلاء الغافلين أنا مش عايز أقول المغفلين لأنه ذا تعبير عام الآن يظن أنه سباب أو شتيمة إنما الغافلين اللي مش هنا اللي مش منتبهين عادوا وهم يتعجبون وبالعكس بدل أن يعمر الإيمان قلوبهم كان الصلف يسيطر عليها فقال شاعر من الشعراء من هؤلاء الذين يعني ماتت قلوبهم وقست وفيها غلظة قال إذا إذا وقوم أتوا من أقاص البلاد لرمي الجمار ولثم الحجر يقبل الحجر الأسود هو لم يرى لم يرى في هذه الآلاف الضخمة في هذه الملايين إلا أنهم جاءوا لفعل مادي لم يرى عمقه الإيماني ورأيت بعض الذين يعيشون رغد العيش أنتم عارفين أنه فينا بعض الناس يعيشوا يعني عيشه ضيق وبعضهم يعيشوا عيشه واسع فبعض الذين يعيشون في القصور وفي الرغد وفي الراحة رأيتهم يقضون معظم أيام الحج متأففين إذا طب وحنا ليه بنعمل كده ليه بنروح هنا فيعودون أو حتى وهم هناك ترى الضجر في أخلاقهم والله عز وجل أراد لل, لل, لل الحج أن يبلغ القلوب شوف قول الله تعالى فتخبت قلوبهم الإخبات والخشوع جاء في سياق آيات الحج فتخبت قلوبهم وبشر المخبتين جاءت في سورة الحج يعني الخشوع والإخبات ويقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا التقوى منكم الإيمان والتقى والهدى وعمار القلب بالتوجه إلى الله ورد في سياق آيات الحج وهذا لا يكون إلا بفهم ما وراء المناسك وما بداخل المناسك من معاني بل, بل إن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن ارتباط الإنسان بالأماكن المقدسة قال أفئدة من الناس تهوي إليهم عارف واحد قلبه بيتريم أنتوا عارفين الأغاني اللي بتقول يعني أن قلبي مفروش تحت رجلك يقول طبعا أنا لا أريد أن أهبط من معاني الإيمان إلى المعاني الدارجة الفاجرة الفاسقة وإنما أريد أن أقرب المعنى بما يراه الناس اليوم ويعرفونه فأقول إن الله عز وجل قال اجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم فتجد إنه قد يحج 2 مليون 3 مليون لكن عدد القلوب التي تح عدد القلوب التي تحج والتي تذهب إلى هناك يكون بالملايين بعشرات الملايين بمئات الملايين من البشر يوم عرفت كم يبكي ناس في الأقاصي والأداني أو في الأدنى والأقصى من البلاد يبكون شوقا أنهم كانوا يريدون أن يذهبوا إذا معاني الحج أو مناسك الحج أو شعائر الحج مبنية على تعلق القلوب على تعلق القلوب طب أنا أجب تعلق قلوب منين إذا كنت لا أفهم المعاني وإذا كنت لا أدرك المرامي إذا كانت المعاني والمرامي غائبة كيف أستطيع أن أفهم لذلك رأيت اليوم والحقيقة أنا كنت في الأسبوع الماضي حاولت أن أتحدث في المناسك نفسها خوفا من أن يكون الوقت قد تأخر لكن ما شاء الله رأيت الآن بفضل الله عز وجل أن الإذاعات والتلفزيونات تتكلم في المناسك فالحمد لله رب العالمين فرأيت أنه لا بد أن أتناول معكم يا وفد الله عز وجل لعلكم تذكرون الصالحين بدعوة بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذكرون المسلمين أن نتناول معا المعاني التي تكمن وراء. شعائر الحج ووراء مناسك الحج أولا أولا وقبل كل شيء في هذا المضمار لابد أن تعلموا أن أيام الحج هذه هي أيام الملة الإبراهيمية أيام ملة إبراهيم أيام الحج هي الأيام التي أنشأ الله بها في البشر وأوجد ملة إبراهيم بعد أن كانت هذه الملة الحنيفية السمحه قد انطمصت. الله تعالى يقول لمحمد لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وخير البشر يقول له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يا سلام رسول الله يوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا طيب ملة إبراهيم ما هي ملة إبراهيم إبراهيم حين بعث المسجد الحرام لم يكن موجودا على وجه الأرض لم يكن معروفا على وجه الأرض كان مهدما وكانت معالمه قد انطمست ولا يعرف أحد مكانه بالضبط ولبيكن حوله بشر كانت صحراء لا يذهب إليها أحد إطلاقا ولا يذهب إليها ولا يسير منها أحد لا ماء فيها لا زرع لا نجدة لا حراسة لا طريق معبدة إطلاقا فلما أرسل, لما أرسل الله إبراهيم ودله على مكان البيت فبناه فبناه يعني أقام القواعد أعاد بناءه مرة أخرى كان هذا إيجادا للبيت بعد إذ لم يكن له وجود لكن لا بشر من اللي هيجي هنا أنا رحت في صحراء مميتة مقفرة لا ماء ولا زرع ولا أسباب حياة ولا نجدة ولا بشر وبنيت أحسن قصر من القصور لكن من سيأتي يجي موتت يجي يعمل ايه هو فيه معيشة فبعد ان اوجد الله المكان اوجد له الامم سبحان الله اوجد الامم مرة اخرى بنبع ماء بسرسوب ماء وهو ليس سرسوب هو ماء متدفق الى يوم القيامة ماء زمزم وهو من دلائل النبوة ماء يجري الى يوم القيامة فبعد أوجد الماء فجاءت الطيور تحوم لأن لت... الطيور في الجو تقطع مسافات وجدت كويس تنزل تشرب فرأتها القبائل وقالت الله نبع ماء هنا عجبا فذهبوا إلى هناك ووجدوا الماء وأسباب الحياة بدأت فجلسوا بجوار الماء وبدأ الناس يأتون إلى المسجد الحرام لما بنى إبراهيم المسجد الحرام وليس حوله أحد الله قال له يلا بقى بلغ الناس ان يأتوا بلغهم قلهم تعالوا فسيدنا ابراهيم وهو العبد المجتهد يعني عبد يجتهد في طاعة ربه وفي الانقياد لمولاه قال له حاضر انا اؤذن ولكن يعني انا سلطي لا يوصل لفين مهما بلغ واذا بلغ الذين يعيشون اليوم فكيف يبلغ الذين يأتون بعد ذلك الجيل القادم والجيل الذي بعده فقال له أنت عليك الأذان البلاغ علينا إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ إحنا هنبلغ هذا الأذان للبشر فهذه الأيام التي تذهب إليها وهذه الأماكن التي تذهب إليها هي الظرف الزمان والظرف المكاني لإحياء ملة إبراهيم التي أوحي إلينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف لذلك أيها الإخوة ليس هناك أجل ولا أعلى ولا, ولا أرفع ولا منزلة أرفع وأعلى من منزلة هذه العبادة عبادة ليه؟ لأنها مرتبطة بالملة يعني الملة العقيدة الملة الإيمان الدين الذي نؤمن به العقيدة ذاتها قوام ديننا هو دي هذه أيامها ولذلك العلماء قالوا إن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أفضل من الأيام العشر الأواخر من رمضان الله ده العشر الأواخر رمضان فيها ليلة القدر ليلا لكن النهار نهار العشر الأوائل منذ الحج خير من العشر الأواخر من رمضان لأنها كما أقول أيام الملة من الحجيج؟ الله أكبر الحجيج هم الوفد الذين تقاهم الله عز وجل ليشتركوا في كل عام في عملية إحياء شعائر الملة الإبراهيمية شفت بقى ما معنى الحج؟ معنى الحج بأدائه أنك ضمن الوفد الذي اختاره الله عز وجل ليكون وفد هذا العام في حراسة الملة وإحيائها وإحياء شعائرها في البشر مرة أخرى لذلك الذهاب إلى الحج هو في حقيقة الأمر ارتباط بالعقيدة ولذلك أيها الاخوه ما تفعله الأبدان الاجساد الاجسام وهي تذهب الى هناك انها تعيد المحاكاة مرة اخرى لما حدث اول مرة ابراهيم اتخذ المقام مقام ابراهيم ليبني البيت واتخذ المقام ليؤذن في الناس وهاجروا ذهبت بولدها الى حجر اسماعيل ورقد في حجر اسماعيل وهي فقدت الماء فذهبت تسعى بين الصفا والمروة تبحث كلما سمعت صوتا تقول لعله ماء لعل عندك غوثا فتذهب إليه وإسماعيل بقدمه خبط الأرض فتفجر زمزم وإبراه... كل وجاء الشيطان فحاول أن يصد إبراهيم عن ذبح ولده وأم إسماعيل وإسماعيل هذه الأمور بدل أن تكون تاريخا قديما قد انقضى ومضى وما عاد له وجود يريد الله عز وجل في كل عام أن ينشئ حالة المحاكاة والإحياء ولا بد أن تعلموا أيها الاخوه أنه شرف كبير أن يختارك الله ضمن الوفد المكلف بإحياء هذه الملة وهي سنة دائمة على فكرة على فكرة من اكتفى بالمعاني بالرأس بالدماغ بما في الدماغ من معاني فقط ولم يوظف البدن ويتعب اتعاب البدن في معاني الرأس في معاني الفكر هذا الانسان تكون المعاني عنده عادة خافته جدا خافته واهنة واهية ما اسهل ان تكنس وانا حدثتكم مرارا عن كبار المفكرين مجموعة من كبار المفكرين لهم كتب ذهبت مثلا في العالمين في الدفاع عن الاسلام ومع ذلك هؤلاء لم يكونوا يصلون اساسا ما كانش بيصلي ولا الجمعة يعني كان وقت عقد مثلا لقاءاته مع الناس وقت الجمعة في بيته الله وتقرأ كتبه تتزلزل وتهتز وتدمع عينك وتشعر بروعة الإسلام الذين لم يكونوا مع الإسلام إلا فكرا ومعاني ولم يكونوا معه ممارسة ومباشرة هؤلاء ما أفادوا الإسلام بشيء أبدا إلا أنهم فقط حاولوا أن يجلوا الأمر في سورة معادلة, معادلة منطق معادلة جبر معادلة كيمياء بما أن كذا إذن كذا إنما سنة الإسلام سنة الإسلام أن يجهد البدن أن يجهد البدن في اعتبارات العقل يعني إيه يعني هناك عبادات بدنية هناك عبادة الصلاة تقوم تركع ترفع تسجد تجلس تتشهد تسلم عن يمين تسلم عن شمال هناك عبادة الصوم تجوع يتجيع البدن تضمئ تعطش تعطش تضمئ البدن هناك عبادة مثلا حتى في صلاة الاستسقاء يلبسون الملابس يخلعون الملابس ويلبسونها بصورة عكس ما هي تلبس له في الذكر في الحج الحج فيه سعي وطواف البدن البدن ليخاطئ قيام الليل لما فرض على المسلمين كانوا يصلون الليلة حتى تعبت أقدامهم من طول الوقوف أجهدت أجهدت لأنه كان يقال لهم قم الليل إلا قليلا يعني قد إيه قاله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت القرآن ترتيلة فإجهادوا البدني ليدرك المعنى انت عارف ساعات تعد في, في تكييف تعد تتكلم عن غزو التابوك وروعتها ويتزاق مسجد مكيف خطبة جمعة في مرة في بلد من بلاد الخليج الحقيقة خطبة جمعة وكان الكلام مؤثرا جدا عن غزو التبوك وكان والمسجد ضج بالبكاء فعلا لكن هذا في مكان انما بكاء ليه عاطفة انت عرفت تعمل لهم صناعة خطابية جعلت العاطفة تفيض إنما لو خرجوا خارج المسجد مش يمشوا إلى تبوك 750 كيلو متر لا دا لو مشوا من المسجد للسيارة في الحر الشديد يكتوي بالنار يعني تبص لي مش قادر لذلك البدن طالوت وجالوت في قصة طالوت الناس انفعلها جبار رهيب لا بد ان نسترد حقوقنا ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة سننتصر عائدون مش قالوا كده الطالوت قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لهم يا اخوانا يا جماعة بلاش العنترية دي هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا له ايه بالكلام ده بقى ده كلام؟ أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وشردنا وضعنا وبعدين تقول إن كتب علينا القتال ألا نقاتل إزاي تقول الكلام ده هذه الفورة الفوران لما وجهت إليه عبادات البدن أن ينتصب البدن وأن ينتظم في صف مقتضى هذه العنترية وهذه الحماسة قال تعالى فلما كتب عليه ده مجرد قال لهم ما تشربوش المية اللي هتقبلنا دي إلا بس غرفة تبلون الشفاه إلا من اغترف غرفة بيده قد يبلوا الصدى قد يعني يزيل ملحا قد إلا من اغترف غرفة بيده ما ادروش فشربوا منه إلا قليلا 80 ألف جندي شربوا معدى 300 حاجة بسيطة يعني إنما 79600 وشوية من الجنود شربوا منهم يا لطيف يا رب هم دول اللي كانوا بيقولوا إحنا نهد الجبال ونقتحم الصعاب ولا بد أن ننتصر إذن عباداته البدني عطلت أو فرزت فرزت المستعدة حقيقةً من الواهم من صاحب الاماني من اللي لما يجي نمو يحط دماغه على مخدة يحلم بالنصر وبالتمكين وبال يعني مجرد احلام واوهام فقط اماني هذه فرزت لذلك قال تعالى فلما كتب عليهم القتال كلهم كلهم تركوا القتال ليه ليه ليه لأنهم لم, يتد... لم تتدرب أبناؤهم لم تشعر بالعبودية والرق لذلك أيها الإخوة المفتاح الأول أن شعائر الحج كلها مبنية على مخاطبة البدن على إشعاره بالذل بين يدي الله والعبودية والرق ليشعر أنه عبد البدن يتحرك شوف خلي بالك في الإحرام مقدر شلب سعمة على دماغي ولكي أحل بن الإحرام بالموس بحلق شعري أحلقه حلقا تعبدا ورقا أقدم شعري لرب رأسي لرب لتحلق الرأس وليحلق الشعر ولأقدم لله رأسي تعبدا ورقا الطواف أمشي أطوف والسعي أسعى وقد أهرول يعني أجل فوق دون الجري لكن الإسراع مع هز البدن وفي اللبس ألبسه ملابس لا ألبسه إيه ده إيه اللي ده لا ألبسه فوق ابدا لابس جونيلا وبلوزا لابس جيبه لابس إيدي لابس إزار ورداء ولا يتركوا لي الرداء بل إذا ذهبت في طواف القدوم مطلوب مني كمان أشيل الرداء من فوق كتفي وانزله من تحت الكتف وأمشي كتف متغطي وكتف مكشوف ويذهب العبد الى المزدلفة او الى مين سبحان الله تلاقي الراجل العظيم ده ده بيشتغل ايه ده ملك ده رئيس ده وزير ده محافظ ده ضابط ده قاضي ده أستاذ جمعة ده صحفي ده آآ آآ كذا ده كذا ولكن تجد الراجل بيوطي على الارض يلم طوب وحصى يلم يلم حصايا اتنين ثلاثة ايه فانزم سيادتك مش الاستاذ الكبير الدكتور العظيم فلان فلاني ولكن التقاط الحصى يلتقط الحصى ويأخذه من الارض ليرمي به الجمرات ويذهب لينحر الهدي ومن السنة ان تنحر الهدي بيدك بيدك والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بدن بيده تلاثة وستين بدنه بدنا يعني جمل كبير تلاتة وستين بإيده صلى الله عليه وسلم تلاتة وستين بيده ولما أجي أنا وأنا في الحج وأنا رجل كده محترم كده ورجل وأتكلم باتزان وأخاطب بشيء من الوقار وأراعي ألا أحرك يدي كثيرا ولا جسمي وأن أكون متزنا تلاقي في الحج لما يقول لي يقول لبيك اللهم لبيك فأحب أقول إيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن إذا إذا استنى يا ابن تبتعمل تلبي بهذا الصوت الوقور يعني فيتجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الحج ها إيه خير الحج الحج العظيم ده قال العج وثج العج هو رفع الصوت بالتلبية فبعد ما كنت أنا بتكلم كده لقيت نفسي يقول لبيك اللهم لبيك وكان يفعل ذلك عبد الله بن عمر وأظن معه أبو هريرة يسيران في أسواق منا معا يرفعان الصوت بأعلى الصوت بالتلبية في أسواق منا فيرتج الصوت بالتلبية فإذا البدن حتى الحنجرة حتى في مستوى الصوت إذا المسألة مخاطبة البدن بأن تحرك أيها البدن تحرك تأثر والله يا إخوة ما أذكر مواقف ال التي تأثر الإنسان فيها بشدة إلى البكاء المنخرط في البكاء يعني كل واحد بقى له له إنما مثل ال ال ال الهرولة ما بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمار والناس بتسعة تيجي بين الميلين الأخضرين الرجالة يجروا شوية كده فوق فوق المشي ودون الجري هرولة مع هز الأكتاف يعني يمشي كأنه يجري كأنه في بداية الجري أنا عندما أرى يعني عظماء الناس بالمقييس المعروفة أو المشهورة أو المشي في الدنيا يعني عظماء الناس بيجري بهذه الصورة أقول اللهم تعبدا ورقا رق العبودية لله أتأثر بأن الإنسان الذي تكلم القرآن عنهم عن المنافقين أنهم خشب مسندة خشب مسندة قاعد وأنهم وأنهم يجعل الله العبد بهذه الصورة ويقدم رأسه لحلاقه ويلتقط الجمر من الحصى من الأرض إذن الفكرة في شعائر الحج هي فك البدن كما زي ما بيعملوا النهاردة في التدريبات العسكرية تلاقي الجيش اول ما تدخل بيعلمك الخطوة تنظيم ويمين شمال ويمين وفي الرياضة يعلمه في التدريب وحتى في الفنون اللي بيتعلمه فنون الرقص حتى في الذين يرمون بالحراب حتى في يعني الابدانه الأبدان هذه سنة بشرية لا يختلط لا تختلط العقيدة العسكرية ولا العقيدة الفنية ولا العقيدة الرياضية ولا ال... ب... ب... ب... ب... بمشاعر البشر إلا بإتعاب البدن فيما البدن في ما هو عقلي وفكري فالحج يقصد به هذا يقصد به تحريك الأبدان تحريك الأبدان في مراد الرحمن عز وجل أظن ده عنوان جميل قوي تحريك الأبدان في مراد الرحمن هنعمل زي الجماعة إيه المؤلفين لذلك أنت وأنت تذهب بهذا البدن إلى الحج البدن ده ترايح بالجسم ده وأنت ذاهب تحرم يعني توقف هذا البدن أيضا تجعله حرما لله عز وجل انت رايح في الشهر الحرام في الاشهر الحرم الزمان حرم والمكان حرم الزمان حرم والمكان حرم فالاضافه ان البدن الذي سيعايش هذا الزمان الحرم والمكان الحرم لابد ان يكون البدن ايضا حرم الله اكبر البدن نفسه لابد ان يكون حرم أنت ستدخل في هواء الحرم ستمشي على أرض الحرم في الوقت الحرم فالله عز وجل يريد للبدن أيضا أن يوقف حرما لله عز وجل فتأتي سنة الإحرام الإحرام ده شيء رائع لأنه يحول البدن الحل البدن العادي اللي عايش في مصر والعراق والسنغال وباكستان والإندونيسيا وأوروبا وأمريكا وأسيا يحوله الى بدن حرم ان تحرم تقول ايه عن نفسك تقول نويت الحجة واحرمت احرمت مش احرمت يعني علبست ملابس الاحرام ده احرمت بدنك بقى محرم عليك لا تستطيع ان تأخذ شعرة من هذا البدن قص الشعر او نتفه او اسقاط شعر من محظورات الاحرام لا تستطيع أن تقص قلامة ظفر الظفر ده ما تقدرش تقصه صار ظفرك عليك حراما لا تستطيع أن تلتقي بزوجة أصبح اللقاء الزوجي حراما لا تستطيع أن تعقد عقد زواج أصبحت عقد الزواج بينك حراما يا ربي البدن لا تستطيع أن تمتص تسرح شعرك بدنك محرم خلاص صار حراما عليك أنت شخصيا أن تمسه بهذه المحظورات لا تستطيع أن تضع العطر تبدأ أنا طفت والدنيا حر وأصابني عرق أنا أنا سعيت والدنيا حر وأصابني عرق أريد أن أضع عطرا ممنوع صابون معطر ممنوع بدنك حرام يا حبيبي روح استحمى بالماي اغتسل إنما أن تدخل على بدنك عطرا حرام لا... لم يعد هذا جائزا طب أريد أن أغطي رأسي لأن الناس متعودة علي وأنا لابس طربوش أو العمامة أو الغطرة أو ال... يعني الشال أو ما, ما بمشيش كده ما بمشيش بالشكل ده حرام عليك أن تغطي رأسك محرم أنت الآن جسد بدن حرمة على نفسك أنت ووظف لله عز وجل أصبحت أصبح الخشوع في مثل شعرة التقوى الله في شعرة واحد يعمل كده خرجت شعرة يأتي والله في مرة يأتيني واحد وأنا هناك وكنت يعني فيأتي ليستفتي جايب صباع وقد التسقت به شعرة لا تزيد على تلت على سنتيمتر تلتة ملي ولا شيء يقول لي يا فضلت الشيخ الكلام ده احرام باز قلت يا سبحان الله عبد بدنه صار بينه وبين بدنه حرمة الله صارت حرمة الله بين العبد وبين بدنه ويأتي ليسأل عن شعيرة بهذه الصورة اهن لو اتقى المسلمون ربهم في مثل شعرة لو اتقوه في الشعرة ده اللي بيرجعوا به بي من هناك يعودون يعلمون انه لو قضم ها ما يسمونه ارنبه ولا ولا ضفر حاجة من ظهره كده وهو والله ورأيت هذا وهو يضع اصبعه هكذا في بين اسنانه تلاقيه ويف ويقول اعمل ايه لو طلع هتطلع ويزم اسنانه انا امثل لكم ما رأيته بعيني يزم سيقول اعمل ايه يعني نفسه يلزقها مرة تانية نسي نسي سبحان الله انظر صارت الحرمة بين العبد وبين بدني صار متعبدا لله البلد حرم والزمان حرم وأنت حرم ولا تخرج من هذا الإحرام عارف لو فضلت كده عشرين سنة ما تقدرش تخرج منه إلا, بإيه إلا بفده, بفده بتفتدي نفسك تروح تذبح الهدي ما بتخرجش من عبودية لله رب العالمين ورق إلا بفداء تروح تفتدي نفسك أولا ثم تتقدم رأسك للحلاق وتقول له احلأ شيل إنما أجز رأسي شعر رأسي لربي عارفين لما المساجين ولا الجنود ولا, ولا حتى في المثلة يفعلون ذلك تعبدا ورقا لو قدمت الفداء عن نفسك وقدمت الرق من نفسك تاني لو قدمت الفداء عن نفسك وقدمت الرق من نفسك حينئذ يقول لك ربك أحل خلاص أحل أحرامك ذاك قدمت من نفسك هذا الرقة وهذه العبودية هذا يا إخوة هو الإحرام ولذلك الإحرام معنى كبير في التسوية بين الناس في أصل الحقوق والواجبات كل ما يتزين به الناس فيتفاخرون بجال بقى بشكير بقى قطعة أقمشة بقى ملاءة سرير بيضة بتحطها على على رداء أو إزاق خلاص ما فيش البير كاردان وما الصوف الانجليزي في البدل وما فيش الحرير وما فيش اللي فيه وما فيش اللي ماركته كذا وما فيش اللي عليها كذا وما فيش الحاجات سيني وما فيش الماركات اصبحت هناك البشاكير ليقول الله للناس إذا كنتم لا تخرجون من الدنيا إلا بأكفان فاعلموا أنكم في الدنيا اتفضلوا أخرجوا يا راجل ده الملابس الداخلية ممنوعة على المحرم لا يلبس شيئا من الملابس الداخلية لا الفوقية ولا التحتية ويسير بهذه الصورة ولا في رجله ما ينفعش يلبس جزمة ما ينفعش يلبس شيء يغطي النعلين مفيش البوت فيش الهاف بوت فيش الكلام ده وانما بيلبس شب شب شب شب اللي بيسمونه هاردة او اللي كانوا يسمونه يعني آآ آآ آآ نعل يعني ما فيش غير سير ويسير المرء بهذه الصورة ويبات فين بقى يبيتوه فين في الطل في العراء لدرجه ان الفقهاء وفقهاء الحرمين بالذات تكلموا هل يجوز البناء في منى هل يجوز البناء في مزدلفة هل يجوز البناء في عرفات ولا لا يبات في, في في مزدلفه يقول لك المبيت في مزدلفة تروح مزدلفة أباد فين يعني تلاقي الجبال وتراب وديان افرش وبات افرش وبات ايه ده أنا المليونير الشهير فلان انت مش عارفني ده أنا صاحب شركات ضخمة جدا ده أنا عبال ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثروتي بعد بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من ثروتي قبلها لأننا في الثانية الوحدة بيضاف إلى دخلي مليون جنيه ولا مليون دولار أنا فلوسي بتشتغل أبات هنا ده أنا ممكن أبني هنا آه أبات هنا ويبيت في منه ويقف بعرفات إذا يا إخوة هذا الكلام كله يجعل العبد في حالة تعبد ورق لله رب العالمين فإذا ما تساوى الناس في أصل الحقوق والواجبات وأنتم تعرفون قصة جبلة ابن الأيها ملك وأسلام إسلام إيه بقى بالعافية بالكاد إسلام لم يخالط بشاشة قلبه أو لم تخالط بشاشته قلبه لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه فجبلة بدل ما يحرم زي حالتنا كده يحرم ببشكير وصير وعشان لا هو عندهم الملوك كانوا بيمشوا يجرجروا العباية والرداء والجلبية والتوب والبشكير يجرجروا على الارض كده يبقى حولهم شب شبر كده ايه يا بيه الجرجرة دي يا فاندم ايه ده عبارة عن ايه يقولك ده ما محدش يقدر له على طرف دي كانت حقيقة أن, الم... ان العظماء الناس يسيرون في السوق وحول كل واحد منهم حرم ايه الحرم ده هدوم المدلدلة ال... ال... التي يجرها خيالاء يعني وفخرا و... فمحدش يقدر يدسوا على طرف يعني الناس ما بتقربش منه لانه انما تقول لي بقى هناك والناس فيه زحام وكده لا ده أنا, الملك. انا ملك وحولي الحراسة دي كلها فجبلة لبس ثوبا طويلا بيجرجر ففي اثناء الطواف داس واحد على ثوبه هذا فانفك وسقط وكانت مصيبة فلطمه جبلت على وجهه لطمه على وجهه كويس ده يعني يعني لطمه على وجهه يعني ده يعني في حاجات اكتر من كده انما لطم على وجهه فلما ذهب وكان في دولة حق القصاص لطمتو يلطم يلطمني انت بتكلم بجد انت بتكلم فعلا دهنا المالك ده انا الرئيس ده أنا, ال... انا انت مش واخد بالك ولا ايه وهو سوق قال له والله اما ان يعفو عنك واما القصاص يعفو عني يعني اقول له سامحني اروح ابوس دماغه بقى ولا ايه أمهلني إلى غد فأمهله إلى غد فخرج جبلته من الإحرام ومن مكة ومن الحج ومن الإسلام وارتد كليا يا سلام إذن الإحرام إخضاع وخضوع لله رب العالمين فإذا ما ذهبت فإنك لا تذهب إلى هناك ذهاب فوضوية أبدا يعني ليس معنى أن المشاعر الحجيج مرتفعة وأن حب الإيمان فائض وفوار ليس معنى ذلك أبدا أبدا أن يعيش الإنسان فوضويا وإنما وهو أنتوا عارفين يا إخوة والله يعني وكم فكرت في هذا في الصلاة سبحان الله أنا عندي دلوقتي حالة إيمانية مرتفعة جدا طيب ويعني و... أحب الصلاة وقرة عين جعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني في الصلاة أريحنا بها ريحنا بالصلاة الجميلة أنا صلة بين العبد وبين رب أنا أربع ركعات مش مكفيني أنا هصلي العصر النهاردة ستة واربعين ركعة ستة واربعين ركعة ليه أنا مش قادر أسيب الصلاة ما ينفعش لازم اربعة اه اربعة طب وانا هاعد اعد وانا جوه الصلاة اعد واحد اتنين تاتة اربعة ايوه اصحى مشاعرك قوية ولكن ليس معنى هذا ان تكون مغفلا انت تستيقظ وكمان بعد الركعتين الأولين في تشاهد فخلي بالك وما تفوتوش وهناك ترتيب والتسبيحات لها عدد طب وانا بصلي غمط عيني كده وهايم لك لا هذا خلاف السنة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم السنة ان يصلي الانسان وعينه وان كانت مرخاة مرخاة في مكان السجود في مكان السجود او مش في مكان السجود دائما ولكن مرخاه لانه جايزه هو راكع لا ينظر في مكان السجود وانما ارخاء بصره ينظر بين بين قدميه فعينك مرخاة في الصلاة ولكنها مفتوحة ما تغمضش ليه يا جماعه انا عايزه عايزه ادوب عايزه عايز ايه بيسموها ايه يا عايز ايه عايز يعني انجذب ايوه عايز انجذب عايز أسرح في ملكوت الله عايز لا ما فيش الكلام ده لذلك في الحج برغم كل ما نكون فيه والله وأحيانا إنسان نرى بعض الناس لا يملك دمعه المنحمر ولا أنفه ولا وفي حالة من الوجد الشديد لكن الله يجعل دخولك وخروجك هناك بمنتهى النظامية لدرجة كما قلت لكم مواقيت زمانية مش في أي وقت تستطيع تلبي بالحج ومواقيت مكانية وسبحان الله سيدنا إبراهيم بعد ما بنى المسجد الحرام بقى يخرج أميال دي يفضل ماشي حتى مكان معين الله تعالى يقول جبريل يعني يعلمه له فيضع هنا مواقيت الحرم ميقات الحرم المكاني الحرم ينتهي هنا على فكرة ميقات حدود الحرم غير مواقيت, غير مواقيت الإحرام المكانية ده شيء وده شيء يا سبحان الله يعني في الحرم وفي حد الحرم وفي ميقات الإحرام يا سلام ميقات الإحرام مسافة قبل الحرم تقضيها مستشعرا أنك قادم على الحرم ثم ميقات الحرم حد الحرم وموجودة الغاية دلوقتي تلاقي المواقع دي بناء حاجة دي كده يعني مثلا متر ونص في متر ونصف ولا حاجة لك حد الحرم ال ال ال ال الأبنية القديمة يخرج إبراهيم هكذا ثم يعود ويخرج هكذا ثم يعود ويخرج هكذا كل دا يحدد حدود الحرم فالإنسان ماشي عارف مواقيت مكانية ومواقيت زمانية وأول ما يوصل أول ما يوصل مش بمزاجه يروح أي حتة يروح الكعبه في حاجة اسمها طواف القدوم اللي جاي ييجي هنا ولما يخلص ملاسك الحج ويجي مروح مش بمزاجه كده ياخد بعضه يقول طب والله الحمد لله أنا طفت وسعيت ورميت وذبحت وخلصت الحمد لله طاب يا إخواننا جزاكم الله خيرا إن شاء الله ربنا يجمعنا كل سنة سلام عليكم ويمشي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحد ما يحدش يمشي إلا أن يكون آخر عهده أن يطوف بالبيت آخر حاجة في طواف الوداع يبقى في طواف قدوم وفي طواف وداع وفي نقطة بد اسمها أصغر ما تكون اسمها الحجر الأسود تبدأ من عنده تستلم تقبل تشير إليه لكن تبدأ من عنده كل خلق الله من الحجيج يبدأون من هنا ويطوفون طواف قدوم إذا قدموا وطواف وداع إذا ودعوا وطواف إفاضة إذا أفاضوا ويدخلون في المواقيت الزمانية ويدخلون في المواق عبر المواقيت المكانية وبمكان بصورة محددة ويطوف الواحد منهم سبعة أشواط طب أنا فاضي أعد عد أنا مش فاضي أعد أنا مش فاضي عد انا عايز اهيم ما فيش اسمها كده انت تطوف سبعة اشواط واحد اتنين ثلاثة اربعة وتلبس بطريقة معينة ولو جايين لابسين بشاكير كله في طواف القدوم يكشف الكتف الايمن فتلاقي كل الحجاج نظامية الاسلام لا يعرف الفوضى حتى في حركة ايام الحج الخمسة اللي هي يوم تمانية تسعة عشر اتناشر تلاتاشر ستة ايام في هذا كل الحجاج من مكة بقى ان شاء الله يكون من مكة نفسه من مكة من سوريا من ايران من بلغاريا من اي مكان هيروح يباد في ميناء طب انا هنا في مكة مش... لا المبيت في ميناء علشان لما تطلعوا على عرفات كله يطلع من مكان واحد ثم يعودوا مرة اخرى الى ميناء ويبيت فيها ثلاثة ايام ايه ده ما فيش حد يروح كل حتى لا ده في اماء في اشياء لانه عرفات مش كل واحد يروح يطوف لما توصلوا الطيارة الرحلة رقم كذا ويطوف لما هيمشي بالطائرة لا ده في مكان واحد وزمان واحد ينتظم فيه الحج نظامية الحج ايها الاخوة نظامية مشهودة انا مش قادر اسدق والله الوقت خلص واحنا مضطرين نقول لهم يا جماعة رجعوا لنا الوقت اللي إحنا كنا فيه إحنا ما قلناش حاجة ومش عارف أنا طيب هعملي طيب إحنا فيش قدامنا حل بقى غير إن إحنا وإن كان والله ده عزيز عليا جدا جدا جدا لكن أنا عايز ألحق الناس قبل ما يسافروا فأنا إحنا عندنا لقاء بكرة عبر أيضا قناة الناس الساعة تسعة ونص هنا ان شاء الله فأنا هحاول أكمل هذا الموضوع وموضوع المعاني الكامنة وراء شعائر الحج غدا مع أنه السلسلة اللي احنا ماشيين فيها أنا ما بحبش أنها تتعطل لأنها الحقيقة يعني عايزين نقطع فيها شوط لكن يعني أخشى أن يسافر الناس قبل أن يسمعوا معنى الطواف معنى السعي معنى الميلين الأخضرين اش معنى الميلين الأخضرين بنجري بينه اش معنى دول ايه السر في المسافة العشرين خمسة وعشرين متر دول ايه السر اللي فيها يعني خايف انه يعني قبل ما يعرفوا يعني ايه مزدلفة ايه معنى ايه, إيه المشعر الحرام يعني ايه ملها مزدلفة قبل ان يعرفوا لماذا يعني تكون الافضة من عرفات بالسكينة والوقار ثم في مسافة معينة تكون بسرعة جدا ثم تعود إلى السكينة والوقار يعني الحقيقة لا بد أن نتنائي موقف الإسلام من الحجارة أنه أنا رايح أقبل حجر وأستلم حجر ولا أرمي حجر ولا... فالحقيقة إحنا إن شاء الله إذا وجدنا أن الحجيج هيبتدوا يسافروا قبل أسبوع من الآن هنحاول ناخد في لقاءنا بكرة ساعة تسعة ونصف مساء استكمال لهذا ويعني الأمر لله من قبلهم ومن بعد أيها الإخوة أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يطبب قلوبنا بما أو الله تعالى في القرآن من شفاء ورحمة وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الراشدين اللهم أمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم